بسم الله الرحمن الرحيم صاد و ا ل ق ر آ ن ذي الذكر بل الذين كفروا في ع ز ة وشقاق كم أ ه ل ت ن ا من قبلهم من ق ر ن ف ن ا د و ا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل ا ل آ ل ه ه إ ل ه ا واحدا ان هذا لشيء عجاب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 ما انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب أ م لهم ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب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 اصبر على ما يقولون واذكر عبد ن ا د ا و د ذ ا ا ل أ ي د ي انه أ ب و ا ب إ ن ا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي و ا ل إ ش ر ا ق والطير م ح ش و ر ة كل له أ ب و ا ب وشددنا ملكه و آ ت ي ن ا ه ا ل ح ك م ة و ت ص ل الخطاب وهل أ ت ا ك ن ب أ الخصم إ ذ تسوه المحراب إ ذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف و ا م ن ا ن بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقط واهدنا الى سواء الصراط إن هذا أ خ ي له تسع وتسعون ن ع ج ة ولي ن ع ج ة واحده فقال أ ك ف ر ن ي ه ا وعزني في الخطاب قال لقد ظ ل م ت بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه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 وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وقرر راكعه واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب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 كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا ت آ ي ا ت ه وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب إ ذ عرض عليه بالعشير الصافنات الجياد فقال إ ن ي أ ح ب ب ت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت ب الحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق و ا ل أ ع ن ا ق ولقد ف ت ن ا سليمان و أ ل ق ي ن ا على كرسه جسدا ثم أ ن ا ب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 وان له عندنا لذلفى وحسن ماب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ف ا ر ق ض برجرك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة منا وذكرى ل اولي ا ل أ ل ب ا ب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا ت ح ن س إ ن ا وجدناه صابرا نعم العبد انه أ و ا ب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إ ن ا أ خ ل ص ن ا ه م ب خ ا ل ص ة ذ ك ر الدار و إ ن ه م عندنا لمن ا ل م ص ط ف ي ن ا ل أ خ ي ا ر و ا ل ك ر اسماعيل وليسع ا و ذ ل ك وكلهم من ا ل أ خ ي ا ر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 وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وان للطاهين لشر مئاب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواد هذا فوج مقتحم معكم لا م ر ح ب ا بهم إ ن ك م صالوا النار قالوا بل أ ن ت م لا م ر ح ب ا بكم أ ن ت م قدمتموه لنا فبئس القرار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 موسوعه ا أ ن ا نذير م ب ي ن إذ ق ا ل ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن و خ ا ل ب ش ر ا م ي ه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 قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم و إ ن عليك لعنتي إ ل ى يوم الدين قال ر ب ف أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال ف إ ن ك من المنظرين